الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَا نَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُمَا مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ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 ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم, أيهم أشد على الرحمة نعتيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمة ثم الا نَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قُلْ الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَصْحَابُ الْقُرَّةِ وَاللَّهُ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قارن منهم احسن اثاثا ورئيا قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما يوعدون انما العذاب وانما الساعه إِنَّ الْعَذَابَ وَإِنَّ الْمَسَاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ ان ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا افرىت الذي كفر باياتنا وقال لاعتين ما له وولدا اطلع الغيب ام تخذ عند الرحمن عهدا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 والارض وتخر الجبال وتخر الجبال هدا عند حول الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض إلا آت ان كل من في السماوات والارض الا ات الرحمان الا ات الرحمان عبدا لقد احصاهم لقد احصاهم لقد احصاهم وعدهم عدوا وكلهم اتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لَتُبَشِّرُ بِهِمُ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرُ بِهِمْ قَوْمَ النُّذَا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرٍّ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أحد أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ ركزا